الذيذينَ يُم فِقُونَ أَم وَلَهُم بِالليلِ وََّ آالسِ الرَّ وَعَانِيَةَم فَلَهُ أَجرهُ مَعِندَ رَِّهِم وَلَا خَوْفٌ عَلَيهِم ولا هم يحزنون